قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يذل على أن الإنسان يفعل ما يقدر عليه من العبادات وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عندنا هذا المثال إنسان عليه جنابه وعلى بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة ولم يجد إلا ماء قليلا فأيها يقدم اتفقوا على أنه يقدم غسل النجاسة التي على بدنه وذلك لأنه ما ورد أتئم معانها وإنما جعله قياسا ثم بعد ذلك النجاسة على ثوبه وهذا إذا لم يجد ما يصلي به إلا هذا الثوب فالنجاسة التي على الثوب تلحق بالنجاسة على البدن فإذا بقي شيء من البعلم غسل ما استطاع من جسده ولو يغسل شكه الأيمن أو يغسل نصفه الأعلى أو, أو, أو يقتصر على غسل غأسه ويتئمم للباقي اذا لم يجد ماء يكمل به غسل جسده وذلك لان الجنابه ورد الاذن بالتيمم فيها في قوله تعالى الامستم النساء والسر بالجماع فلم تجدوا ماء فتيمموا وكذلك بحديث عمار لما اركله في حاجه فاجنبه تلم فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد فقال صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا وعلمه كيفيه التيمم وهكذا عظى قصه الرجلين بئث في حاجه فأجنبا ثم وجدا ثم حضرت الصلاة فصليا بالتيمم وبعدما صليا وجدا ماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصابت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الذي اعد لك الأجر مرتين لك أشك أن الذي أصاب السنة هو الأعظم أجرا لأنه اكتفى بالصلاة والله تعالى ما كلف الانسان ان يصلي صلاه مرتين ولكنه من باب الاجتهاد فقال لك الاجر مرتين والتي امر جائز شرعا والبدن يبغاه البدن من الحجر الاكبر اعله الغسل بعدل وهو التيمم وقد تقدم انه اذا لم يجد ماءا تيمم تيمما واحدا ونوابه الحدث والنجاسه على البدن والنجاسه على الثوب تيمما واحدا ينوي له الهي ارفع هذه الاحداث كلها واجزئه لان هذا ما يقدر عليه ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث النار وقوله في حديث عمران بن حسين عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه هكذا يكفي التيمم عن الحدثين إذا كان عليه حدث يجب غسلا وحدثا يرجب غوءا يتيمم تيمما واحدا ويكفي ذلك وتتداخل وهكذا عظم لو كان عليه مع الحدث نجاسه لم يجد ما يزيلها ونواب بتيممه الحدث الاكبر والاصغر والنجاسه يجوز ذلك والحدث الاكبر يرفعه التيمم وقد وقع خلاف بعض الصحابه فقال بعضهم ان الحدث الاكبر لا يرفعه التيمم وراى ذلك عمر رضي الله عنه وقال لا يصلي عليه حدثا اكبر حتى يجد الماء كأنه تعاظم أن الحدث الأكبر يصلها بالتأمه ولما حدثه عمار ذكر عمار أنه ذهب معه في حاجة فأجنبا يقول فأما أنا عمار فتمررت فصليت واما امرها لم يصلها التواجد لنا النبي صلى الله عليه وسلم اكد اناره الا ان انكر عليه التنرف ان نتكلم الغبار كما يتكلم بالدابه وقال انما يكفي هكذا وضرب بيديه هذا ادلل من على انه اكتفى بالتيامم عن الحدث الأكبر تأن أمر رضي الله عنه نسي القصه وقال لا يصلي ذكره عمار فلم يتذكر حتى قال إذن لو بردنا الا ترك الصلاه وتيمم إذا وجد معا بارده قال عمار ان شئت لمحدث بهذا الحديث فقال انا اتركك وما تحمل وذكر ذلك لابن مسعود فجاء انه يوافق عمر ويقول اني رايت عمر لم يقنع ولا شك أن الحديث إذا كما إذا صح فالعمل عليها وكذلك حديث عمران بن حسين وذلك لأنهم كانوا في غزوة صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتيمموا ورأى رجلا معتزلا فقال ما شأنك قال أصابتني جنابه ولا ماء فقال أليك بالصعيد فإنه يكفيت يعني تأمن ان الصعيد يكفيت مع أنه عليه جنابه هذه أدلة تدل على ان الجنابه ترتفع ابي اتهمم الى ان يوجد الماء وكذلك ابو ذر لما انه غاب وتغيب عند زوج له فاصابته جنابان احتلام مرتين ومرات ولم يجد ماء فكان يتهمم ولما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه تعاظم الأمر اني اصلي بالجنابتي بالتيمم فأكره على صلاتي بالتيمم يقول طلبتنا عن وجيء بسطل أبي فيه ماء يتخبخب يقول فاغتسلت به فكأنما سقط عني جبل يعني لما اغتسل وزالت تلك الجنابه وللنجاسه على البدن بعد تخفيفها ما أمكن لأنها طهارة على البدن مشترطة مشترطة للصلاة فنادى فيها التيمم طهارة الحدث قاله في الكافي قال احمد وهو بمنزلة الجنوب هكذا النجاسة اكدما على الثوب او على البدن او عبول او براز على الفخذ او على الساق او على البطن ولم يجد ما ان يزيلها أو يغسلها بشيء فكان له رخصه في ان يتيمم وينوي ان هذا التيمم عن هذه النجاسه فهي بمعنى الحدث الحدث امر معنوي يحل بالبدن والنجاسه امر عيني ظاهرا يحل بالبدن فإذا جاء فإذا جاء الامر او الاذن في رفع الحدث أكبر وأصغر بالتيمم دخل في ذلك ايضا النجاسه العينيه ها يسفر او يمسيه الى ان يجد الماء يتيمم وينوي ان هذا التيمم عن هذه النجاسة فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم من قبل استجمار إذا وجد ماء فإنه يرسل تلك النجاسة فإن كان الماء لا يكفيها فغاسل بعضها يعني يخففها إذا وجد مثلا غرفة ماء قليل والنجاسة على الفخذين وهذا الماء يكفي واحدا من الفاخذين غسل أحدهما وتيمم عن الاخر فلا يصح ان يتيمم قبل ان يخففها اذا كان واجدا اما اذا ما وجد ماء فانه معذور في ان الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد للايه قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب الطاهر وقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد وإن ضرب يده على شعر ونحوه فعلق به غبار جاز نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه فقال الله تعالى فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اشترط الفكهاء أن يكون التأمم بتراب وقالوا على يتأمم بالرمل وقالوا إلا أود أن يكون التراب له غبار والرمل ليس له غبار ولذلك لا يتهمه إلا بتراب يعلق باليد حتى يمسح وجهه منه لأن كلمة منه يدل على أنه يأخذ شيئا ويمسح به وجهه ويمسح ايضا كفيه من ذلك التراب فإذا كان لا يعلق باليد او لم يكن له غبار فانه لا يسمى مسحا لا يقال مسحت وجهه منه يداك ارتفعت خاليتين هكذا اشترط الفقهاء ان يكون له غبار والقول الثاني انه يصح التيمم بالرمل ولو كان الرمل ليس له غبار انت مثلا اذا سرت على سياره في ارض ترابيه التى تشاهد انها تغير غبار ظاهر انها يثور خلفها غبار واذا سرت على رمل على كتب رمليه ما يثور لها غبار فالرمل ليس له غبار لذلك قالوا لا بد ان يكون التراب له غبار يعلق باليد هكذا قالوا ولكن هناك قول انه يجوز بالرمل ولو لم يكن له غبار وذلك لانه داخل في الصعيد الصعيد وجه الارض فتيمموا صعيدا يقولون إنه المستوي من الارض ومنه قول الله تعالى فتصبح صعيداً ذلك أي مشتوية الرمل إذا كان مبسطاً على الأرض صدق عليه أنه صعيد وصدق عليه أنه طيب الطيب هو الذي ليس فيه خبث وليس فيه نجاسة فكانهم قالوا الا بد ان يكون هو التراب فلا يتيمم على ارض جبليه صخريه لانها لا يصدق عليها انها من الصعيد ولا يتيمم على بطشاء ليس بها غبار لكن اذا وجد البطاء قد جيست بالأقدام أو بالكفرات وتكسرت وصار لها غبار أجاز أن يتيمم منها ثم لأله الكول الثاني أنه يجوز أن يتيمم ولو بالرمل <تصفيق> كما يجوز ان يتيمم بالجدار ثبت الحديث ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ولم يرد عليه حتى قام وصل الى جدار ثم ضرب الجدار عليه غبار او عليه تراب وتيمم ورد عليه فتيممه بالجدار تلهم على انه يطلس تيمم بكل شيء يمكن أن يعلق باليد منه شيء فقد عجازوا التيمم على ما ليس بتراب فعجازوا أن يتيمم على على على الشعر لو ما وجد الا شعرا مقطوعا يعني مجزوزا من دابه ولكن عليه غبار يتيمم به كذلك ايضا اذا وجد فراشا عليه غبار جازا ان يضربه ويتيمم به كذلك أيضا في هذه الازمنه المساجد لا يوجد فيها تراب اما انها مفروشه وإما مبلطه والغالب ان البلاطه ايضا ليس عليه غبار لانه يغسل وينظف ولكن اذا لم يجد المعذور الذي عليه جرفه مستجعي يتهمن إلا هذا البلاد أو هذا الفراش فإنه يسمى صعيدا يدخل في الصعيد فيتهمن منه كذلك المرضى الذين في المستشفيات على السرور أقد لا يتيسر لهم أن يجدوا التراب ويشق على احدهم ان يذهب الى المتوضا وذلك لاجله وشده المرض معه والله تعالى قد رخص للمريض ان يتيمم اي بقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او النساء فلم تجدوا ماء فالمريض له ان يتيمم لانه يشق عليه فإن وجد ترابا وإلا فتيمم على البلأط أو على فراش الغرفة أو إذا شف ذلك عليه تيمم ولو على فراش السرير فاتقوا الله ما اشتطاته فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعاده لأنه أتى بما أمر به فكذا قالوا إذا قدر أنه ما وجد ترابا ولا وجد ماء أو ما وجد إلا ما وجد شيئا من الماء يكون كافيا ل وضوءه أو لغزاء نجاسة عليه فماذا يفعل؟ يصلي بلا تيمم إلى بيع دون لأن هذه هي ومثله المصلوب الذي يصلب على سارئة ولا يستطيع أن يتخلص ولا يستطيع أن يتهرد يصلي بلا تراب وبلا ما كالذي لم يجد ما لا تراب ثم ذكروا أنه يقتصر على الفرض لا يزيد على الفرض أي لا يصل النوافل، اقتصاره لأجل أنه على طهارة ناقصة وذكروا أيضا أنه يقتصر على حد المجزي فيقتصر على الفاتحه الفاتحة يزيد ويقتصر على التسبيح مرة سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الأعلى مرة ربنا ولك الحمد رب الخير لي يعني على أل المجزي هذا قول ولكن إذا كنا إنه مأذور فلا مانع والحال هذا لان هذه هي قدرته هذه الطاره التي يتمكن منها فلا مانع من انه يصلي نوافل ياتي بالاستنان ياتي بالاكثار يدعو في صلاته لان هذه هي قدرته فقد فعل ما يقدر عليه اذا صحيح انه اذا جاز له ان الفرض في هذه الصلاة في هذه الحالة وعلم يكون متوضعا ولا متهمنا فبطريق العولى أن يجوز له النفل يذكروا أن التسمية واجبة في الولو، كما تقدم أن يقول بسم الله عندما يريد أن يتمرمر أو يغسل يديه أو يغسل وجهه. ان التيمم اي التيمم كذلك الا هو هذا الحكم فاذا اراد ان يغلب يديه بيديه قال بسم الله كما أنه اذا اراد ان يتوضا قال بسم الله هكذا ذكروا وبكل حال الاصل ان التسمية جاءت فيها أدلة وإن كانت افرادا لا تبلغ درجة الصحيح ولكن مجموعها يدل على أن لها أصل كثرتها في ثم تكون بالحدثين في الوضوء والغسل يسميك كل وتكون عظفة التيمم لأنه بدأ بالطهرة المرحلة فإذا نسي أو كان جاهلا أفع إنه ميذور كما تسقطوا إذا كان كما تسقط إذا نسي أفله فكذا بالتهم وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين للآية واليد عند الإطلاق للشر تتناول اليد إلى الكوع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 ففروض الوضوء ستة ففروض الوضوء خمس أتيم من خمسة الأول مسح الوجه والوجه ما تحصل به المواجهة إلا أنه هنا لا يخلل الشعر بل يمسح وجهه من مناطب الشعر المعتاد إلى الخدين إلى الذقن الذي هو مجمع اللحيين أكذا الركن الثاني مسح الكفين مسح اليدين الله تعالى هنا أطلق ما حدد قال همسح وجوهكم وأيديكم منه. ولم يكن إلى المرافق ولا إلى المناصب كلمة اليد تطلق على الكف وعلى السائد وعلى العود إلى الكتب كل هذا يصلف عليه أنه يد ولكن عند الإطلاق إعتاق على الكف إلى الكوع الكوع المفصل الذي بين الكت والذراع يقال ان طرفه الذي يل يسمى كوع وطرفه الذي يل يسمى كرسوع واما المفصل الذي بين الذراع وبين العضد فهو المرفق الى المرافق فيمسح المتيمن اليدين إلى الكوعين يعني إلى هذا المفسد هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمار هو الذي تعلمه أصحابه ذهب بعض العلمائك الشابعية إلى أنه يمسح الذراعين وجاء حديثا عند الدارقطني كثني وعند البيهقي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أتأمهم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولكن الحديث ضعيف لما كان هذا مذهب الشافعيه استدلوا بهذا الحديث وأما إمام أحمد فإنه استدل بحديث عمار وفي أنه مسح الكفين إلى الكوعين يعني إلى مفصل الكف اليد عند الإطلاق يتطلق على الكف وذلك لانه أولاً يحصل به العمل هذا الكف ايه التي انعم الله بها على الانسان هو يخدم بها نفسه يعمل بها فلأجل ذلك السارق تقطع يده ولا يقطع ذراعه انما تقطع الكف فقط قال تعالى فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب اليد الكف هي التي تختطف وهي التي هي تأخذ المال المسروف فاقتصر على قطعها ولم يقطع الزراع ولا على هذا فدل على أنه عند الإطلاق تكون اليد هي الكف دون ما وراءه الثالث الترتيب في الطهاره الصغرى فيلزم من جرثه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا سورة الآلة إذا كان في أحد أعضائه إجر في ذرائه أو في أقدمه ولا أبدا أنه يتعمم له ففي هذه الحال يرتب لأن هذه طهارة صغرى والطهارة الصغرى التي هي الوضوء فيها الترتيب بخلاف الكبرى التي هي الغسل فانه ليس فيها ترتيب لأن الله تعالى أطلق بطنياتها تاغتسل فالطهارة الكبرى لو بدأ بغسل قدمه ثم ساقعه ثم ركبته ثم فخذاه ثم أليته ثم ظهره ثم بطنه ثم سدعه ثم منكبه إلى أن ختم برئ رأسه ارتفع لأنه عظو واحد بخلاف الوضوء فلا بد من الترتيب البدء بالواجه ثم باليدين ثم السرات ثم القدمين فإذا كان في أحد أعضائه جرح، وأراد أن يتأمم له لعدم القدره على غسله فمتى يتأمم إذا وصل إلى غسله إذا كان الجرح مثلا في إحدى يديه فإنه يغسل وجهه ويغسل يده السليمة ثم يتئمم عن اليد المريضة بعد أن يغسل ما يقدر عليه يغسل مثلا الكف وبعض الزراع ويتئمم عن الذراع الذي عليه جبيره او نحوها ثم يمسح رتبه ثم يغسل قدميه هكذا ذكروا ولكن قد يكون في ذلك مشقه يداه رطبه كيف يستلمه ويداه مبلولتان بالماء وإذا تئممه وإلتصقت التراب بيده ابتل وعصبه ندى فتبه يمسح وجهه بهذا الندى فلعل الأقرب أنه يتئمه لذلك الجرح بعدما يكمل, يكمل طهارته وبعدما تنشف كفاه هذا هو الأقرب نقول الترتيب في التيمم واجب معنى ان الترتيب انه اذا ضرب كفيه بدا بمسح وجهه ثم بمسح يديه فلو انه تيمم ومسح كفه قبل وجهه ما اجزا كما أنه لا يجيغ غسل ذراعه قبل وجهه في الوضوط لأن الله تعالى بدأ بالوجه خمسه بوجهكم وعجيكم فأما ما ذكروا من أنه يجب الترتيب الهدف الأفضل وأنه يغسل الآضاء السليمة وإذا جاء إلى المريض تهمم ثم كمل، فإن ذلك به مشقة الرابع الموالاه فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم قال في الانصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره وقال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعة فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوءه اعاد التيمم فقط هكذا ذكروا ان من اركان الوضوء الموالاه بينه وبين اعضاء الوضوء بمعنى انه اذا تيمم ضرب التراب ومسح وجهه وترك يديه خمس دقائق عشر دقائق فاننا نقول بابطل ومسح الوجه وذلك لانه لم يحصل الموالاه الموالاه انه ساعه ما يمسح هذا يمسح هذا ولا يؤخر هذا متفق عليه ولكن ذكر ايضا ان الموالاه تكون بان يغسل الاعواء السليمه ثم يتيمم للمريض ثم يكمل غسل الاعواء السليمه وهذا ذكرنا عن فيه مشقه وانكر ذلك كثيرون حتى قالوا انه بدعه بمعنى انه اذا غسل وجهه قلنا له تأمم عن يدك ثم غسل اليد الاخرى ثم امسها الرأس ثم اغسل الرجلين او اذا كان في راسه شجع اذا يقدر على ان يمسها عليها فإن فإنهم يقولون اغسل وجهك ويدك ثم اتئمم عن الشجعة التي في راسه ثم اغسل القدمين يعني في اغسلوا في من بين المغسولات هذا فيه مشقة والمشاقة تأجلب التأسير الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإنوا واهما أجزأه لحديث إنما الأعمال بالنية هكذا يقولنا لابد أن ينوي الصلاة التي يتأمم لها وقد ذكروا انه اذا تيمم لنافذه لا يصلي به فريضه وذكروا انه اذا تيمم لصلاه فلا يصلي بها الصلاه الاخرى اذا تيمم الابواب فلا يصلي به العصر الا اذا كانت مجموعتين كذلك نقول عندنا قول اخر أن التيمم يرفع الحدث أرفع مؤقتا لعندما ذكروا في ثلاثة أقوال قول أنه يرفع الحدث مطلقا حتى لو وجد الماء فلا يحتاج إلى يستعمله وهذا القول ليس عليه عمل بل إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم في يتوضع. والقول الثاني انه يرفع الحدث ولكن ارفعا محقه الى ان يجد الماء فعلى هذا الكون اذا تيمم لنافله اجاز اي تيصلي بها فريغه لو تيمم لصلاة الضحى اجاز ان يصلي بها الظهر اذا جاء الظهر وهو على تيمم وعلى طهارته لا تأمم لصلاة المغرب جازا يصلي به العشاء اذا لم يحدث وكذلك أيضا الكون الثالث أنه ليس برافع ولكنه مبيس قولا أنه رافع مطلقا حكمه كحكم الماء وقولا أنه رافع محقت وقولا أنه مبيح لا رافع والقول الوسط انه رافع معقد وأنه يبطل في وجود الماء لقوله في الحديث فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هكذا في الحديث الفقراء يقولون اذا تيمم لنافله ولا يصلي به فريضه لان الاعمال بالنيات واذا تيمم لصلاه فلا يصلي به بوقت اخر بل يبطل في خروج الوقت فيتيمم لكل صلاة في وقتها ولكن اذا تيمم لصلاه فانه يصلي به الى الصلاه الاخرى يصلي به النوافل السنن الرواتب وقضاء الفوائد القراءه بالمصحف إلى ان يدخل الوقت الثاني فيجدد التيمم كذلك يقولون كما سبق امر بنا لو انه تيمم لاجل جرح في صلاة الظهر تورا واتيمم لاجل الجرس على بدنه وجاء العصر وهو على وضع الظهر، ففي هذه الحال يعيد التعمم على هذا القول، يعني أنه تعمم عن هذا الجرح، واتعممو يبطل بخرج الوقت، ولا يعيد الغضب، يعني أنه يقول أنا ما حدث. انا غسلت أعضائي ولم ينتقل وضوئي عن بعد صلاه الظهر ولكن يقولون لما انك تيممت عن أن هذا الجرح فان التيمم يبطل بخرج الوقت فعليك أن تعيد التيمم لصلاة العصر هكذا قال من باب الاحتياط وان لم يفعل فلا حرج ومبطلاته خمسه ما ابطل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه هذا إذا كانت تيممه لعدم الماء وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده هكذا ذكروا أنه يبطل بمطلع الوضوء فإذا خرجت منه ريحا عادت تيممه وهكذا اذا تبول او تغوض وهكذا لو اكل لحم ابل وهكذا لو اكل ميتا مثلا او ما استمراه بشهوه او ما استذكره فانه ينتقض التيمم كما ينتقض الوضوء موطنا الوضوء موطنا كل التيمم الثاني وجود الماء لانه رافع مؤقت فإذا وجد الماء لازمه أن يستعمل ذلك الماء ويبطل طهارته بالتيبن لهذا إذا وجد الماء قبل ان يصلي واختلف فيما اذا وجده او صلاه اذا جاء الماء وهو بنفس الصلاه فمنهم من يقول يستمر لانه دخل بطهاره تامه فيكمل صلاته والكون الثاني وكانه الذي عليه الامل انه يقطعها ويتوضا وأما اذا جاء الماء قبل ان يدخل فلا بد انه يتوضا او وجد الماء بأنه يتوضا يستعمل الماء هذا الحديث عن ابي ذر انه صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب الطهور احدكم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير يعني ان يستعمل الماء اذا وجدها دل على انه ان كان باقيا على طائره التيمم فلا بد ان يتوضا وخروج الوقت روى ذلك عن علي وابن عمر هكذا قالوا انه لا يطلعم يخرج الوقت وهذا على القول بانه مبيح لله رافع افي اثنان من الفلاسله الا حين كانت مجموعتين انه في امتين من واحد كالظهرين اذا جمعته او العشاءين اذا جمعته وصورة ذلك إذا كان يصلي كل صلاة بوقتها فتيمم الى الظهر وجاء جاء على طهارته خرج وقت الظهر يتيمم الى إذا اذا جاء المغرب وهو على طهارة العصر يتئمم للمغرب إذا جاء العشاء على طائرة المغرب يتئمم للعشاء هكذا روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون أين تئمم إلا يبقى وقتين بل إذا خرج الوقت فإنه يعيد فإنه يتئمم يتأمم لكل وقت وادم من باب الاحتياط وإذا كنا الكون الأول أنه رافعا إلى وجود الماء أجل الصحيح وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه والصحيح لا يبطل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح زوال المبيح يا به التامون المبيح مثلا المرض يقدر أنه شفي وتعافى وقد سامم قبل قليل وصلى الآن جاء وقت ثاني فإنه يصعدي والله. ان أقول انت تيممت لما كنت معذورا والان قد زال العذر إنسان عليه خمس صلوات يقضيها تيمم لكونه عاجزا صلى فجرا وظهرا وعصرا ثم وجد خفه واستطاع ان يتوضا ان أقول له زال العذر الذي ابيح لك به التيمم فلك ان تتوضع او تصلي بقيه الصلوات التي باتت عليك هذا زوال السبب المبيح للتيمم واختلف بما نزع ما تيمم له اذا كان مثلا على ذرائه شاشه أو جبيرة وقد توضأ وتئمم لها ثم بالئ ونزعها فهل يرطل تئممه يرطل تبطل الطخارة فيه كولاد ألأ للأرجح أنها تبطل وذلك لان هذا الجزء اصبح بارزا لم يكن مغسولا ولم يكن ممسوحا عليه لان مس على الشاشه وقدم الذئبات فلاجل ذلك يعيد الوضوء وهكذا أضاء الخبز لو لبس خفين ثم نزعهما بعدما مسه عليهما فالصحيح أنه يبطل وضوءه لأن القدم اصبحت مكشوفه إلا منسؤاً عليها ولا مغسولة ومن ترك عضو أن لم يكن منسؤاً ولا مغسولاً البطلة يبطل وضوءه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرة إذا جاء الماء في الصلاة فهل يفطعها أو يتمها فكولان للعلماء وكأنه مختار أنه يقطعها وذلك لأنه وجد والحديث يقول فإذا وجد الماء فليتق الله جمسه بشرته وقد جاء الماء والصلاة وقد أصلى بتيمان فلذلك يقولون يخطعها ويتورق والأكشن الذين قالوا يتمها اقال انه صح اولها كبر بها بطهاره كامله وقطع جزء من الصلاه صلى جزءا من الصلاه فليس له ان يقطعها لان بذلك ابطال ذلك الجزء الذي تنصلاه والله تعالى يقول لا تبطلوا اعمالكم هذا يعني كول واسط ولكن الاحتياط أنه يقطعها حتى يصلي صلاة يقنية بطهارة كاملة وإن القبر من تجب الإنهاية لأنه أجل تريضاً بطهارة ذكرنا قصة الرجلين أبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة في أجنبه أبتئم مصعيدا طيبا في الصليا ثم وجد ماءا فأعاد أحدهم بعد أن اغتسل ولم يعد الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصابت السنة وأجزعتك صلاته وقال الذي اجتهد واعاد لك الاجر مرتين يعني على اجتهادك فالذي اصاب السنه هو المصير اصبت السنه واذا انقضت الصلاه ثم جاء الماء ولو بعد السلام منها بدقيقه نقول لا تعد وقد اجزاتك وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود طولا النية إنما الأعمال بالنيات ثانيا التسمية أن يقول بسم الله ثالثا أن يفرج أصابعه ثم يضرب التراب ثم يكتفي بضربة واحدة على اختيار الإمام أحمد الحديث عمار أكثر رواة ما ذكروا اللفظ وإنما ذكروا فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك ان تقول هكذا فضرب بيده ضربه واحده ومسها وجهه ومسح كفيه ولكن في الرواية الروايه كانهم جعلوا ذلك مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يمم ضربه واحده لكن يمكن ان هذا مرويا بالمعنى فالأكثرون قالوا إنه من فعله أنه ضرب ضربة واحدة التعليما له هذا قول الإمام أحمد ومن معه أذاب الشافعية إلى الحديث الذي رواه فدار قطني عن أبي فريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين أو لليدين إلى المرفقين الحديث مذكر في بلوغ المرام ولكن الصحيح أنه لم يخبط أنه ضعيف ولكن مع ذلك لما قالوا إن التيمم بدل الطهارة الماء واذا كانت الطائره تغسل بها اليدان غسله من غسلة, من غسله الوجه فلا بد كذلك ان التيمم بتراب غير تراب الوجه وقالوا لما كانت اليدان تغسلان الى المرفثين فكذلك بالتيمم تمسحان الى المرفثين فهو من باب القياس، ولكن إذا جاء النص الصريح فلا حاجة إلى القياس. العمل على حديث عما أنه ضرب ضربة واحدة، وأنه مسألة وجه، مسألة وجه الكفين فقط، وأنه ضربة صعبة أخللها عند المس. والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته جعل ذلك احتياطا وإلا ضربة الواحدة الكافية كأنهم لما رأوا الخلافة قويا مع الشافعية ورأوا حديث أبيه ورأيه تأذى تأمه ضربتان قالوا نعمل به أحوط أن يحتاط ويضرب ضربتين ثم قالوا اذا كان في كفه خاتم في احد اصابعه فانه ينزعه حتى يصل المسح الى ما كان تحته ينزع الخاتم ويتيمم ويمسح وجهه ويمسح اصابع يخلله اصابع يمسح أظاهر اليد اليمنى عب اليد اليسرى فيكون في قد مسح باطن اليسرى وظاهر اليمنى ثم يمسح أظاهر اليسرى فيكون في بذلك قد مسح ظاهر اليسرى وظاهر اليمنى